بسم الله الرحمن الرحيم عليكم السلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بقي الكلام في البرهان الذي يقام على انه لا مقتضي لأخذ قيد الايصال حتى ولو فرضنا قدم استحاله تعلق الوجود بالمقدمه الموصله وفضو ادله ادله استحاله تعلق الوجوب بالمقدمه الموصله كلها بطلت كما أننا نحن أبضلناها جميعا فلنفترض أنه مستحيل تعلق الوجب المقدمة في النصرة ولكن لا داعي إلى ذلك لا مقتضي لأخذ قيد الايصال هذا البرهان ايضا يستخلص من كلام صاحب كفاية رحمه الله وبيانه أن دخل قيد في الواجب لا يكون جداراً بل يكون بلحظة دخله في ملاك ذلك الوجود قيد في الواجب يدخل سر جزء أو قيد في واجب ja, trapt afkala, għan je huna kem jela kun, Amma għan huw ġuzaafanjus, just buffo kajden, uffu kun huw kajden, lejza muzzaxil. Da' kim ġuzaafanjus, buffo kajden, haal dal amarnale. Uwa kajdu t-traf sol lejza فلا داعي له وجوب المقدمة بناء على الإيمان بوجوب المقدمة بالأخير لو أنكرنا أصل الإيمان بوجوب المقدمة هذا بخت آخر الآن نفترض أننا آمنا بوجوب المقدمة عندئذن مع الإيمان بوجوب المقدمة نأتي ونقول الإيصال داخلون لماذا أصلاً لماذا نحتاج إلى قيد الإصرار؟ وتحقيق ذلك يتوقف على معرفة أنه ما هو ملاك وجب الواجب الغيري. لو ثبت أن أن ملاك وجب فلو ثبت لو آمن بأن بالواجب الغيري ما هو ملاك وجوب الواجب الغيري فلو ثبت أن ملاك وجوب الواجب الغيري بناء على الإيمان بالوجوب الغيري لا يقتضي أخذ قيد الإيصال تم هذا البرهان يتم برهان صحب الكفاية يتم وإلا فلا أما إذا رأينا أنه ليس مسألة أنه لا داعية لا هناك داعي لذلك فيبطل كلام صاحب الكفاية ويستخلص من كلمات صاحب الكفاية قدت صيغ لهذا الملاك هذه الصيغ متقاربه في الحقيقة أنا ما أجد لعل صاحب الكفاية أصلاً تصدر بها جميعا معنى واحد هناك فوارق ضئيله بين صيغه وصيغه استاذنا اهتم بهذا وجعلها عده صيغ وكل صيغه صيغه يبحثها ويقول ان كل صيغه صيغه عليها إشكال ثم إذا أنهينا هذه الصيغ هناك إشكال مشترك على جميعها يشوي يقول هناك إشكال مشترك على جميع هذه الصيغ. فأولا خل ندرس كل صيغة صيغة وندرس الإشكال المختص بتلك الصيغة ثم نشرح حوله قوته في الصيغة التي هي عامة تبطل كل هذا الصيغ على كل حال تحقيق كلام صاحب الكفاية إذا أنا أمنع النفهم أنه صاحب حوله يجب أن نستقصي صيغ الصيغ المحتملة أو التي يمكن امتقاؤها أن في أنها هذه هي ملاكات وجوبة الواجب الغيري وإن كانت هذه الصيغة أنا دقيقة بي شفيتم متقاربة لعل صاحب الكفاية ما كان يقصد التحليلات قد يكون مقصود شيء واحد مبين بعضته عبائر ما أدلي على كل حال الصيغة الأولى أن ملاك الوجود الغيري للمقدمة هو جعله للمقدمة ممكنا. ألا نلاحظ هذه الصيغة الأولى؟ الصيغة الثانية يقول ملاك الوجود أن يصبح قادرا على هذا المقدمة. خو أنا أقول إن هاتان العبارتان ها. جعلوا للمقدمة ممكنا أو أن يصبح قادرا على هذا المقدمة. ليس أحد ما عين الآخر. الكل حال الصيغة الأولى هذه هو أن الملاك الموجود في المقدمة والذي أوجب أن تصبح المقدمة واجبة ولا واجبا غيوريا هو جعل ذي المقدمة ممكنة وليس المقصود bij een en niet het is een kanen woorden en woorden en woorden en woorden en woorden en woorden en لوضوح أن وجوده مباشرة ليس من الفوائد المترتبة على وجود المقدمة دائما. المقدمة لو كانت مقدمة تامة، مقدمة سببية بحيث لا يمكن أن ينفصل عن المقدمة. لو كان هذا صح، يصير إذن فائدة المقدمة. وجود إمكان وجوده مباشرة ولكن خب ليس الأمر هكذا إلا في المقدمات السببيه التي لا تنفك عن ذي المقدمة وأما في غير ذلك فالذي يحصل ببركة المقدمة إنما هو إمكان ذي المقدمة إمكان ذي المقدمة إذا قد يكون المقدمة يأتي وقد لا يأتي إنما هو إمكان ذي المقدمة الذي قد يوجد وقد لا يوجد ومن الواضح أن كون المقدمة موصلة ليس له دخل في إمكان ذي المقدمة وهو المقدمة ليست الموصل بعدين ما أوصل ما حققنا ذا المقدمة إن بهذا المستوى خب يحصل بالمقدمة حتى ولو لم تكن موصلة فإذا كان هذا هو السبب لوجوب المقدمة إذن لا يهمنا الإيصال الإيصال ليس قيدا فحتى لو لم تكن المقدمة موصله فقد تحقق هذا المقدار من الامكان الذي أشعرنا إليه طب. هذه الصيغة الأولى وهذه الصيغة باطلة استدرنا يقول هذا الصغير ليست صغير وذلك لوجود إشكالين عليها إشكال عام وهذا الذي يجب أن نؤخر إلى غد بالليل إشكال يبطل كل هذا الصغير وإشكال خاص به الإشكال الخاص به نشرحه إحداها مناقشة عام ترد على كل الصيغ التي سوف ننقلها عن صاحب الكفاية ونؤخر بيانها لحينما نذكر الصيغ جميعا الآن ننبين ذاك الإشكال العام خلننهي هذا الصيغ جميعا أن الإشكال العام نذكره وهنا نذكر المناقشة الخاصة بهذه, بهذه الصيغة والمناقشة الخاصة بهذه الصيغة هي أنه ما المراد بإمكان ذي المقدمة تقولون الملاك الموجود في الواجب الغيري هو تحقق إمكان ذي المقدمة متحقق وجوده حتما تحقق امكان ما ماذا تقصدون بإمكان المقدمة؟ هل تقصدون الإمكان الذاتي الذي يقابل الامتناع الذاتي؟ هذا مقصودكم؟ الامتناع الذاتي معنى واضح. مثل الشرك الباري ذاتا ممتنق أو اجتماع الضدين ذاتا ممتنق أو اجتماع النقيضين ذاتا ممتنق هذه هذه ممتنعات ذاتية فهل المقدمة تحقق الامكان الذاتي في مقابل الامتناع الذاتي هذا؟, هذا احتمال أو المقصود الإمكان الوقوعي الامتناع الوقوعي لهم يقابل الإمكان الذي يقابل امتناع الوقوعي ف الامتناع الوقوعي ما هو ويقصد الامتناع الوقوعي أن يكون مستلزما للمحال وليس محالا بالذات وهذا متى يكون مستلزما للمحال وليس محالا بالذات حينما يكون شيء ما بنفسه ممكن ولكن بما أنه استحالت علته، فعملاً صار هذا محالاً. ترى أن علته مستحيلة الشيء نفسه ممكن، لكن علته استحالت فعملاً هذا استحال. هذا يسم يعبر عنه أستاذنا بالإمكان، بال بالامتناع الوقوعي بمعنى. امتناع الشيء بسبب عدم وجود علته خب. والاحتمال الآخر الاحتمال الثالث أن يكون المقصود الامتناع بالغير الامتناع بالغير اخف من الامتناع الذاتي والامتناع الوقوعي الامتناع الذاتي يقصد به ذاك الام... يعني هو بذاته محال مثل الشركة الباري او مثل الاجتماعي والدين والنفس هذا الامتناع الذاتي الامتناع الوقوعي ما ليس ذاتا مستحيل لكن امتنع بامتناع علته الامتناع بالغير اخف من هذا امتنع بعدم وجود علته مو بامتناع علته بعدم وجود علته لأن علته لا لم توجد صدفة لم توجد التي لم تجد لا, لا ان لا أن اللي كانت ممتنة لكن لم تجد هذا يسميه بالامتناع بالغير فأي الامتناعات الثلاثة تقصدون إن أردت الإمكان في مقابل الامتناع الذاتي ورد عليه أن الإمكان في مقابل امتناع الذاتي ثابت بذاته ما العلاج قبل المقدم كل بار مستحيل مستحيل المستحيل أصلاً مقدم ما قال اجتماع الدين مستحيل مستحيل الذي هو مستحيل ذاتا تنمو مستحيل اتيان بالمقدمة وعدم الاتيان بالمقدمة يدفع هذا الامتناع هذا لا معنى مقدمه المستحيل مقدمة ولا هذا إذا قصدتم المعنى الأول وأما إذا قصدتم الامتناع الوقوعي طب الامتناع الوجعي يكفي في انتفائه كون المقدمه ممكنه اذا كانت المقدمه ممكنه والمقدمه تن... آه... عندي هذا ما عليه امتناع الوقوعي لانه يمكن ان واحد ياتي بالمقدمه وبعد ذلك ياتي هذه المقدمه اما انه الاتيان بالمقدمه اثاره انه يحقق الامكان الوقوعي هذا لا معنى له هذا هم الاشكال الذي يرد على هذا الشكل وان اريد بامكاني بالمقدمه ما يقابل الامتناع بالغير فما يقابل الامتناع بالغير هو الوجوب بالغير الامتناع بالغير يعني الامتناع بسبب ان أن عله لم توجد ما كان من المستحيل ان توجد لكن لم توجد هذا الامتناع بالغير ثم مقابله شنو الوجوب بالغير يعني عله وجدت فوجدت وجدت المقدمة خب إن كان هذا خب انتهينا إلى المقدمة الموصلة يعني التي وجدت فوجد المعلومة المقدمة كانت آي لا لا وجدت فذو المقدمة وجد خب انتهينا إلى المقدمة الموصلة وهذا خلف مقصود صاحب الكفاية خب فهذه الصيغة الأولى باطلة أما الجواب العام خو هذا صار الخيار نؤجل إلى غد إن شاء الله هذه الصيغة الأولى باطلة خلنا أتي إلى الصيغة الثانية يقارب الصيغة الثانية تقارب الصيغة الأولى مع اختلاف في الصياغة هذا لأنه قلت احتمالا صاحب الكفاية أصلا لم يكن يقصد صيغتين هذه كلش شيء من الصيغة الأولى تعبير تعبير صاحب الكفاية حسب نقل أستاذنا سأنا ما أجعت الكفاية يقول إن ملاك وجوب المقدمة هو حصول القدرة على هذه المقدمة هناك قال ان ملاك الوجوه المقدمه ان كانوا في الصيغه الاولى هاشكل كامل كل وجوب الغير للمقدمة هو جعل ذي المقدمة ممكن ونافس صياغة الثانية يقول حصول القدرة على ذي المقدمة هذا احتمال انه المقصول صعب الكفاية من, من العبارة الشي واحد وارد هذا عندي الاختمال. على كل حال حصول القدرة على ذي المقدمة وهي تحصل بذات المقدمة بلا دخل قيد الايصال هذه الصيغة هم هم خل نبين جوابه الخاص بها ونؤجل الجواب العام إن شاء الله هذه الصيغة جوابها الخاص بها هي أنه القدرة على هذه المقدمة يكفي فيها القدرة على المقدمة ما يحتاج إلى وجود المقدمة القدرة على على الم... من كان قادرا على المقدمة فهو قادر على ذا المقدمه بالواسطه باعتبار أنه المقدمة توصلك أو تقربك من ذي المقدمة القدرة على المقدمة تخلغ القدرة على ذي المقدمة وليست المقدمة تخلغ القدرة على ذا المقدمة القدرة على المقدمة كافية في أن يكون يكون قادرا على المقدمة. الصيغه الثالثة هي أن ملاك الوجوب الغير للمقدمة هو حصول ما لولا لم يحصل للمقدمة. السبب في أن المقدمة تجيب أنه لو لم يحقق المقدمة لم يحقق ذو المقدمة. وبهذا بعد أيضا لماذا تصبح مقيدة بالموصل المقدمة إذا لم تتحقق لم تتحقق لم تحقق ذي المقدمة يقينا هذا وهذا. هذه الصيغة الثالثة عبّرت عن عنها يبدو في كلمات الأصحاب بعدة تعبيرات. هذا اهتم أستاذنا ببيان التشقيق أن الصيغة الثالثة وهي أن ملك الوجوب الغيري في هو حصوله ما لولا لم يحصل للمقدم هذا مع معبر عنه بعدة تعبيرات هالتعبيرات هم يعددها أستاذنا وهي في الحقيقة هم متقارب يعني تعطي معنى واحد أولا تعبير نفس صاحب الكفاية قصول ما لولاه لم يحصل للمقدمة هذا تعبير ثانيا تعبير المحقق العراقي en de melaak van is dat je de waagschap van de waagschap van de waagschap van de فيعود إلى في روحه هي عود إلى ما قاله صاحب الكفاية ثالثا هذا ما أدري لمن هذا هذا الثالث ما ذكر أستاذنا اسم أحد يقول الغرض من المقدمة أي التهيؤ والاقتراب نحو ال اتيان بذي المقدمة وهذا ايضا تعبير عن سابقه فانه كلما سد باب من ابواب عدمه قيل عنه انه اقترب الى ذي المقدمة خب على كل حد سواء كان هكذا تعبيرا او هكذا تعبير او هكذا تعبير, او, هكذا او هكذا تعبير على اي حال ان كان ملاك الوجوب الغيري لم المقدمة أن ملابس المقدمة لم يحصل للمقدمة فهو ثابت حتى ولو لم تكن المقدمة موصلة يبدو أن هذه الصيغة الثالثة جواب خاص بهما موجود ما ما مذكور في الكتاب جواب خاص به وإنما بعد أن ينهي بيان هذه الصيغة الثالثة يدخل أستاذنا في الجواب العام الذي يبطل كل هذه الصيغ وهذا الذي مأجلوه إلى غد.